فضربنا على آ ذ ا ن ه م في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين أ ح ص ى لما ن ب ث و ا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا, فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو ومن دونه إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا ش ط ط ا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 موسوعه ا ء ا ل ل ه ن ا ب ك إذا ن س ي ت و ق ل ع س ى أن يهديني ربي ل أ ق ر ب م ن ه ذ الاسلاميه رشدا اسماء الله أعلم م ب ا ل ب ث و ا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 بئس ا ا ل ش ر م و س ت م ر ت ف ق ا إ ن ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا ت إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم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 وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رددت الى منها م ن ق ب ا وما الساعة قائمة ولئن أظن ل رددت إ ربي لاجدن خيرا منها منقلبا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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إ إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما, فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله ع ل ى كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا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 ف بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا احصاها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 إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقه و هو في آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ن أ ب د ا وربك الغفور ذو ا ل ر ح م ة لو ي ؤ خ ذ ه م بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم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 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما, نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا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 فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أ ن تعلمني مما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا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 فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه ة اجعل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفخوا قال ن ف خ و حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما اطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي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 يوحى الي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا, صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا